اللهم الرحمن الرحيم، قاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمناً. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فَقَالَ كَذَّبُوا فَتَيَاهُمْ أَن بَأْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوْ لَمْ الأرض كم الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَ يا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. ان كنتم تعقلون. قال لئن تخذ إلى عن غيري لا أجعلنك من المسجونين. قال: ولو جئتك بشيء مبين. قال: بات به إن كنت من الصادقين. فألقى صاعه فإذا هي طعبان مبين.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 أنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقو ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزب الرعون إن لا نحن الغالبون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 تم له قبل أن آذن لكم، إنه لك بيروكم الذي علمكم السحر، فلا سوف تعلمون لأقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبا. لكم أجمعين قالوا لا ضعيف إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين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 لهم لنا لغائض وإن لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك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 أو يفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباء ما كذالك يفعلون. قال أب وأيتٌ ما كنتم تعبدون أنتم وأب.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 قالوا وما فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ ذوقوا برب العالمين وما اضل ما الا المجرمون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 إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقْوَامُ نُوحٍ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباطين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن يا ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم my friend's head. السماء فقرت والزل... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون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 ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يبسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن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 إن أجري إلا على رب العالمين فتأتون الذكران من العالمين وتذعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أُفٍّ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ وَاتَّقُوا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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي سُورِ الْأَوَّلِينَ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 فبعذابنا يستعجلون أفرأيدهم أَعْنَاهُمْ سَنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن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 فلا تدعو مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إني بريء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 وَتَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مِنْ قَالَتِ